أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم إ ن زلزله ة الساعة شيء عظيم. يا عظيم شيء ي أ ا ا ل ن ا س ا ت ق و ا ا ا ربكم إن زلزلة ل س ع ة شيء عظيم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 وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم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 ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده, كيده ما يغير وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وان الله يهدي من يريد ان الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس, والمجوس والذين م ج و و س ا ل اشركوا ان الله يفصل بينهم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 ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب, والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن ََ ي ُ ه د ِ الله َّ فما ََ له َُ من ِ مكرم ٍُِْ ان َّ الله ََّ يفعل ََُْ ما َ يشاء ََُ هذان ََِ خصمان َِ اختصموا ََُْ في ِ ربهم َِِْ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 الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحادهم بظلم نذقه, نذقه من عذاب اليم واذ بوانا لابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وطهر بيته للطاف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 ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله, لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إ ن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا إ ن الله لا يحب كل خوان كفور أ ذ ن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق بغير ربنا يقولوا حق إلا أن موسوعه النابلسي للعلوم و ا الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ا ن د ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره, الله من ينصره ان الله لقوي عزيز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 وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح, نوح وعادوا وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين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 و افلا تقبلوا بهذا في الاسم ومن امركم بهذا الاسم ومن امركم بهذا ا ي ا س م ع و ن بها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 ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده و إ ن يوما عند ربك كألف سنة, كألف سنة من مدين م ا ت ع د و ن و ك أ أمليت ي قرية من ل ه ا وهي ل ن ا و إ ل ي ا ل م ص ي ر ق ل يا أ ي ه الاسلاميه ا ن إنما أنا ن م و س ا ل ه ا ل ن ا ب ل م ي ل ف ر ل و ر ز ق م و ا ل ذ ي ن س ع و ا ف ي آ ي ا ت ن ا م ع ا أ و ل ئ ك أ ل ح ا ب ا ل ج ح ي م وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إ ل ا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته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 وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلين يرضونه وان الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه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 الم تر ان الله أ انزل من السماء ماء ً فتصبح الارض مخضره أنزل من السماء